بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته والتابعين له باحسان يوم مقصوده اخر من يخرج من النار اي من الموحدين والا اهل النار لا يخرجون منها ابدا ولكن الذي يدخلها من اهل التوحيد لا يبقى فيها فاخر من يخرج منها رجل يكون على يخرج منها ثم يبقى متجها اليها لا يستطيع ان يصرف وجهه فيبقى يدعو ربه يقول ربي اصرف وجهي عن النار فيقول الله جل وعلا لك تسال غيره يقول لا وعزتك لا سالك غيره ثم يصرف وجهه عن النار فاذا صرف وجهه عن النار رفع له شجرة خضراء، لينظر إليها ثم لا يصبر على يدعو ربه ربي أوصلني إلى تلك الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها فيقول الله جل وعلا ألم تعطي العهد أنك لا تسأل غير ما سألت فيقول ربي لا تجعلني اشقى خالقك يقول لعلك ايضا تسأل غيره يقول لا وعزتك لا أسألك غير هذا فإذا وصل إليها بقي عندها ما بقي ثم يرفع له شجرة أحسن منها فيقول ربي أوصلني إلى تلك الشجرة يقول الله جل وعلا ألم تعطي العهد أنك لا تسأل غير ما سألت والك يا ابن ادم ما اكثر غدرك يقول ربي لا تجعلني اشقر خذ الله يعذره لانه يرى شيئا لا يصبر عنه إلى تلك فاذا وصل الى تلك الشجره راى الجنه فاذا راها انفتح الباب فيرى ما في داخلها فيسال ربه ربي ادخلني الجنه يقول الله جل وعلا ويلك ألم تعطي العهود أنك لا تسأل غير ما سألت ثم يقول الله جل وعلا له أترضى أن تكون لك الدنيا منذ خلقت إلى أن فنيت كل نعيم فيها فيقول أتسخر بي وأنت رب العالمين استبعد هذا عند ذلك ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تسألوني مما أضحك فقالوا مما تضحك يا رسول الله؟ قال أضحك من ضحك رب العالمين فإنه إذا قال له ذلك ضحك وقال لا ما اسخر بك ولكني على ما أشاء قدير ثم يقول الله جل وعلا له لك ذلك وعشرة أمثاله معه هذا أدنى أهل الجنة منزله نعم قال ثابت في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان ناسا قالوا في صحيح مسلم يابا هذا ثابت في الصحيحين من حديث ابي هريره وحديث أبي سعيد الخدري في سياق حديث الشفاعه ولكن هذا الذي يذكره حديث آخر نعم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 فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون فيقولوا أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقولوا أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أولى من يجيز ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل دعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم شوك السعدان قالوا نعم يا رسول الله قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله تعالى تخطف الناس بأعمالهم فمنهم الموبق بعمله ومنهم المجازى حتى ينجو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 تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود في فيخرجون من النار قد امتحشوا فيصب عليهم من ماء الحياة فينبتون منه كما تنبت الحبة في حميل السيل ويفرغ, ويفرغ الله من القضاء بين العباد ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار وهو آخر أهل النار دخولا إلى الجنة فيقول أي رب اصرف وجهي عن النار فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فيدعو الله, ما شاء أن يدعو فيدعو الله ما شاء أن يدعوه ثم يقول الله هل عتيت إن أعطيت كذلك؟ أن تسألني غيره فيقول لا أسألك غيره ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء فيصرف وجهه عن النار فإذا أقبل على الجنة وراها سكت ما شاء الله أي يسكت ثم يقول أي ربي قدمني إلى باب الجنة فيقول الله أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسألني غير الذي اعطيك ويلك يا ابن آدم ما اغدرك فيقول أي ربي ويدعو الله حتى يقول له فهل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسألني غيره فيقول لا وعزتك فيعطي ربه ما شاء من عهود ومواثيق فيقدمه إلى باب الجنة فإذا قام على باب الجنة انفق انفهقت له الجنة فرأى ما فيها من الخير والسرور فيسكت ما شاء الله أن يسكت ثم يقول أي ربي أدخلني الجنة فيقول الله تعالى أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسألني غير ما أعطيت ويلك يا ابن ادم ما اغدرك فيقول يا رب لا اكون اشقى خلقك فلا يزال يدعو الله تعالى حتى يضحك الله منه فاذا ضحك الله منه قال ادخل الجنه فاذا دخلها قال الله له تمنه فيسال الله ويتمنى حتى ان الله لا يذكره من كذا وكذا حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله لك ذلك ومثله معه قال عطاء بن يزيد وابو سعيد الخدري مع ابي هريره رضي الله عنهما لا يرد عليه شيئا من حديثه حتى اذا حدث ابو هريره أن الله عز وجل قال لذلك الرجل ومثله معه قال ابو سعيد وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة قال أبو هريرة ما حفظت إلا قوله ذلك لك ومثله معه فقال أبو سعيد أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ذلك لك وعشرة أمثاله قال أبو هريرة رضي الله عنه وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا الجنة هذا لقب مسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحديث فيه يعني امور عينه نبه عليها اولا انه قال فيه للملائكه في اخرجوا من النار من لا يفك بالله شيء دل على ان الذين يدخلون النار أهل توحيد لا يشركون ولكنهم تتاثرت المعاصي عندهم فدخلوا النار بذلك ثاني أن في هذا أن الله يكلم هذا الرجل بل محاضرة كلمه كلام طويل معه الذي إثبات الكلام لله جل وعلا يكلم من يشاء خلاف أهل البدع الذي يقول ان الله لا يتكلم وهذا انكار لما هو متواتر في كتاب الله وسنه رسوله واجماع اهل الايمان بل اجماع الرسل واممها على هذا ومن انكر الكلام لزم منه انكار الرساله وانكار الشرع ان الله يشرع ويامر وينهى ومنها قوله حتى اذا فرغ الله من الحساب الله جل وعلا لا يشغله شيء ولكنه جل وعلا جعل لكل شيء وقت محدد وإلا فهو يحاسب الناس في آن واحد كلهم وأفعال الله جل وعلا في صفاته لا يجوز أن تقاس بأفعال الخلق ففعله يخصه ولا يشاركه فيه أحد مثله ولهذا اعتبر الإنسان مثلا الآن الأرض مملوءه من من يعبد الله ويدعوه كلهم يستمع الله إليهم في آن واحد ولا يشغله سمع هذا عن سمع هذا وهكذا يقال في أفعاله كلها ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا لآخر كل ليلة إذا بقي آخر الليل الذين لا يؤمنون بصفات الله كما تليق بعظمته يحارون في هذا والنهاية يردون الحديث يقولون هذا الأرض الآن يعني الليل حسن مسير الشمس فآخر الليل يكون موجودا في الأرض كلها إذا أنت آخر الليل من هنا بدأ فيما بعد حتى يبقى 24 سنة كيف يقال قل هذا لو كان النزول مثل نزول المعهود لكم نزول الأجسام ونزول المخلوقين ولكن هذا نزول الرب العالمين الذي جل وعلا لا يشبهه شيء فهو لا يشبه الشيء المعهود الذي تعهدونه حتى تقولون هذا الكلام وتقسون ذلك على ما تأهدون فالله أثاله هكذا كلها تخصه ولا أحد يشابهه بها تعالى وتقدس ومنها يعني الكلام من الله جل وعلا يأمر من يشاء وينهى ومنها أنه قال أنهم يمتحشون ومعنى يمتحشون يعني يحترقون وقد اختلف هل هم يموتون والصحيح أنهم لا يموتون ولكنهم قد يفقدون الإحساس رحمة بهم خلاف أهل النار الكفار فإنهم احيا لا يموتون فيها ولا يحيون ويعذبون وكلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب مثل خلال هؤلاء فانهم برحمه الله جل وعلا يحترقون ومنها انهم يؤخذون ويوضعون قل في نهر الحياه نهر الحياه نار في الجنه وفينبتون فيه كما تنبت الحبة في حمل السيل الحبة بذره الشيء بذره العشب أو الزرع أو غيره وحمل السيل يعني الغثى الذي يحمله ثم يلقيه على الجانب النبات فيه أسرع لأن فيه سماد فيه طعم فيسرع النبات فيه فمثل نبتهم في مثل هذا أمور الاخره يعني أمور على خلاف المعهود لنا ثم يعني هذا دل على النار أن النار في مكان محدد وأنها يمكن أن أن هذا أنه يخرج منها ويذهب إلى الجنة وهذا الله ولكن الجنه في اعلى الليين والنار في اسفل سافلين والذهاب ليس على, على الارجل والمشي ذهاب يكون الى ومن ذلك نصب الصراط يقول ينصب على متن جهنم يعني من فوقها والصراط اسم لكل جسر يكون بين شيئين إما جبلين أو فوق وادي أو نهر أو ما أشبه ذلك كما هو معروف الآن ولكن لا يشبه الجسور هذه لأن جهنم كبيرة وهو يكون فوقها كلها ولا في عبور لمن فوقها وهذا فسر به قول الله جل وعلا وَإِنْ منكم إلا واردها يعني وارد النار وإن منكم هذا قسم من الله أن كل واحد من بني آدم سوف يرد النار ولهذا قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية ومن قوله صلى الله عليه وسلم أن عليه كلاليب كلوب هو الذي يعلق به اللحم ثبايح وغيرها كما هو عند الجزارين يقول إنها مثل شوك السعدان السعدان عشب ينبت في نجد ولهذا قال لهم أرأيتم شوك السعدان لأنه لا يوجد في الحجاز قالوا نعم والسعدان من أفضل ما ترعى الابن وهي تسمن عليه كثيرا ولهذا يقول في مثل العرب مرعى ولا كالسعدان يعني ما فيه مراعي تشبه مرعى السعدان فالمقصود أن له شوك مدور وفيه شوكه معقوف إن كان صغير ولكن هذا تمثيل وقال أن لمثلها غير أنه لا, يعظم عظم لا يعلم عظمها, عظمها إلا الله جل وعلا ففي ضرب الأمثال والتقريب للحاضرين بالشيء المعهود لهم ومنها قوله انكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته هنا شبه الرؤيا بالوضوح والجلاء رؤية الله جل وعلا بما هو اوضح شيء مثل القمر ليلة البدر يعني ليلة أربعة عشر يكون أوضح ما يكون جاء أيضا أنه شبه الرؤيه رؤيتهم اياه برؤية الشمس. التي هي أوضح وأكثر نورا المقصود أن هذا ترون ربكم يعني يوم القيامة وهذه الرؤيا تكون في الجنة ولكن هذا الحديث فيه أن الله يأتيهم اهل الموقف يأتيهم في صورة غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة والصورة قد ينفر منها كثير من الناس كيف الله له صورة؟ يقول هذا كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم وكل موجود له صورة الذي لا صورة لا هو المعدوم الذي يتخيل تخيلا والله جل وعلا أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء تعالى وتقدس وفيه ان الناس انها يؤتى لهم بمعبوداتهم في الموقف التي كانوا يعبدونها سواء كانت اصنام او اشخاص فاذا كانت الاشخاص ممن يأمر بعبادته ويدعو إلى ذلك فهو طاغوت يلقى في النار كما قال الله جل وعلا انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون لو كان هؤلاء الهه ما وردوها وكل فيها خالد لانهم كانوا يتخذونهم الهه ولهذا النصارى يعبدون عيسى واليهود منهم من يعبد عزيرا فيؤتى بشيطانين أحدهما بصورة عيسى والثاني بصورة عزير فيقال لعابديهم اتبعوهم إلى جهنم وهذا من عدل الله جل وعلا وجزائه انه يولي الإنسان ما تولاه في الدنيا فمن تولى الله فهو الذي يكون لا خوف عليه ولا يحزن ومن تولى مخلوقا فانه يجمع معه في جهنم هذا نهايه العمل الى هذا ثم قوله حتى اذا فرغ الله من الخلق فالله جل وعلا لا يشغله شيء ولكنه كما سبب يحدد الأمور تحديدا ولهذا خلق السماوات والأرض في ستة أيام ولو شاء لخلقها بلحظة قال كوني فتكون ولكن له حكمة في هذا تعالى وتقدس قال ثم ساقه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه ثم أورد الحديث من رواية عطاء بن يسار وغيره عن أبي سعيد فساقه بطوله نحوه وفيه أنه يعطى ذلك وعشرة أمثاله وفي بعض سياقاته أنه ينتقل من النار إلى باب الجنة في ثلاث مراحل كل مرحلة يجلس تحت شجرة كل واحدة هي أحسن من أختها التي قبلها وكذلك رواه مسلم أيضا من حديث, من حديث ابن مسعود وفيه وعشرة أمثاله كما حفظه أبو سعيد والله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى أعظم وأكرم وأرأف وأرحم وهكذا رواه البخاري عن ابن مسعود فقال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 رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله له اذهب فادخل الجنه فياتيها فيخيل اليه انها ملاى فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملاى فيقول اذهب فادخل الجنه فياتيها فيخيل اليه انها ملاى فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملا، فيقول اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا فيقول اتسخر بي أو تضحك مني وأنت الملك فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجده وكان يقال ذلك أدنى أهل الجنة منزله لهذا يظن إن الله يضحك والضحك صفه كمال فالذي يضحك اكمل من الذي لا يضحك والله له الكمال المطلق وكل كمال في المخلوق فهو الذي وهبه واذا كان المخلوق له كمال ليس فيه نقص فالله أولى به تعالى وتقدس الذي يحدثنا هذه الحديث هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بالله وأتقاهم لله وهو أقدر على التعبير الذي يعبر به من غيره وهو أنصح للخلق وافصح باللغة وهذه كلها أمور يجب أن نعتقدها ونؤمن بها وإلا لا يكون الإنسان شهد أن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فالله جل على موصوهم بالصفات ولكن لا يشبه أحد من خلقه فليس كمثله شيء تعالى وتقدس له الكمال المطلق ويقال ان هذا الرجل من جهينه فعلى هذا جاءت جاء المثل الذي يقولون الخبر اليقين عند جهينه لأنهم لانه يقال ان هذا الرجل اذا دخل الجنه يساله اهل الجنه من بقي في النار فيخبرهم أنه هو اخر من في النار من أهل التوحيد نعم الله أعلم لكن الحديث لم يثبت نعم فصل روى الدار قطني في كتابه الرواة عن مالك والخطيب البغدادي من طريق غريبه عن عبد الملك ابن الحكم قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر. أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن آخر من يدخل الجنة رجل من جهينة يقال له جهينة فيقول أهل الجنة عند جهينة الخبر اليقين سلوه هل, بق هل بقي في النار أحد من الخلائق وهذا الحديث لا تصح نسبته إلى الإمام مالك لجهالة رواته عنه ولو كان محفوظا من حديثه لكان في كتبه المشهورة عنه كالموطع وغيره مما رواه عنه الثقات وكذلك لا يصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ضعيف ولا يجوز نسبته ولكن نعم قال والعجب أن القرطبي ذكره في التذكرة وجزم به فقال قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر من يدخل الجنة رجل من جهينة يقال له جهينة فيقول أهل الجنة وعند جهينة الخبر اليقين كذلك ذكره السهيلي ولم يضعفه وحكى السهيلي قولا آخر أن نسمه هناد فالله أعلم وقال مسلم بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها فتعرض عليه صغار ذنوبه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 فلقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه وقال الطبراني بسنده عن ابي امامه رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخر رجل يدخل الجنه رجل يتقلب على الصراط ظهرا لبطن كالغلام يضربه ابوه وهو يفر منه يعجز عنه عمله أن يسعى فيقول يا رب بلغ بي الجنة ونجني من النار فيوحي الله إليه عبدي إن أنا نجيتك من النار وأدخلتك الجنة أتعترف لي بذنوبك وخطاياك فيقول العبد نعم يا رب وعزتك وجلالك إن نجيتني من النار لاعترفن لك بذنوب وخطاياي فيجوز الجسر ويقول العبد فيما بينه وبين نفسه لئن اعترفت له بذنوبي وخطاياي ليردني في النار فيوحي الله إليه عبدي اعترف لي بذنوبك وخطاياك أغفرها لك وأدخلك الجنة فيقول العبد لا وعزتك وجلالك ما اذنبت ذنبا قط ولا أخطأت خطيئة قط فيوحي الله إليه إن لي عليك بينه فيلتفت يمينا وشمالا فلا يرى أحدا فيقول يا رب أرني بي بينتك فيستنطق الله جلده بالمحقرات فإذا رأى ذلك العبد يقول يا رب عندي وعزتك العظائم فيوحي الله إليه عبدي أنا أعرف بها منك اعترف لي بها اغفرها لك وأدخلك الجنة فيعترف العبد بذنوبه فيدخله الجنة ثم ضحك رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه يقول هذا أدنى أهل الجنة منزله فكيف بالذي فوقه وقال الإمام أحمد بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن عبدا في جهنم لينادي ألف سنة يا حنان يا منان قال فيقول الله لجبريل اذهب فأتني بعبدي هذا فينطلق جبريل فيجد أهل النار منكبين يبكون فيخرج, فيخرج إلى ربه فيخبره فيقول اذهب فأتني به فإنه في مكان كذا وكذا فيجيء به فيوقفه على ربه فيقول له يا عبدي كيف وجدت مكانك ومقيلك فيقول يا رب شر مكان وشر مقيل فيقول أرد عبدي فيقول يا رب ما كنت أرجو اذ اخرجتني منها أن تردني فيها فيقول دعوا عبدي انفرد به أحمد وقال الإمام أحمد بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج أربعة من النار قال أبو عمران اربعه وقال ثابت رجلان فيعرضون على الله عز وجل ثم يؤمر بهم إلى النار فيلتفت أحدهم فيقول أي ربي قد كنت أرجو إذ أخرجتني منها ألا تعيدني فيها فينجيه الله منها وهكذا رواه مسلم من حديث حماد بن سلمة به وقال عبد الله بن المبارك بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن رجلين ممن دخل النار يشتد صياحهما فقال الرب جل جلاله اخرجوهما فأخرجا فقال لهما لأي شيء اشتد صياحكما قالا فعلنا ذلك لترحمنا قال رحمتي لكما أن تنطلق فتلقيا أنفسكما حيث كنتما من النار قال فينطلقان فيلقي, فيلقي أحدهما نفسه فيجعلها الله عليه بردا وسلاما ويقوم الآخر فلا يلقي نفسه فيقول له الرب تعالى ما منعك أن تلقي نفسك كما ألقى صاحبك فيقول رب إني أرجوك ألا تعيدني فيها بعدما أخرجتني منها فيقول الرب لك رجاؤك فيدخلان جميعا الجنة برحمة الله عز وجل وذكر بلال بن سعد في خطبته أن الله تعالى إذا أمرهما بالرجوع إلى النار ينطلق أحدهما في أغلاله وسلاسله حتى يقتحمها ويتلكأ الآخر فيقول الله تعالى للأول ما حملك على ما صنعت فيقول إني خبرت من وبال معصيتك ما لم أكن أتعرض لسخطك ثانيا ويقول للآخر ما حملك على أن تنكات فيقول حسن ظني بك إذا خرجتني منها ألا تعيدني إليها فيرحم فيرحمهما الله تعالى ويدخلهما الجنة فصل إذا خرج أهل المعاصي من النار فلم يبق فيها غير الكافرين فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولا خروج لهم منها ولا محيد لهم عنها بل هم خالدون فيها أبدا وهم الذين حبسهم القرآن وحكم عليهم بالخلود قال كما قال تعالى ومن يَعْصِ الله ورسوله فَإِنَّ له نار جهنم خالدين فيها أبدا وقال تعالى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 فيهن الحكم عليهم بالخلود في النار أبدا ليس لهن رابعة مثلهن في ذلك وأما قوله تعالى قال قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وقوله فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهير فأما الذين أما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد فقد تكلم ابن جرير وغيره من المفسرين على هذه الآية بكلام يطول بثه وجاءت آثار عن الصحابة غريبة ووردت اخبار عجيبة وللكلام على ذلك موضع آخر ليس هذا موضعه والله أعلم وأحكم وأكرم يعني يقصد بهذا الاستثناء هذا بش النا... معنى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك وكذلك قوله في سورة الأنعام قال النار مثواكم قال يدينا فيها إلا ما شاء ربك إن ربك حكيم عليم هذا استثناء من الخلود الابدي فاختليه بهذا قالوا إن هذا يدل على أن النار انها تنتهي تفنى وهذا خلاف النصوص الثابته ولهذا ذكر ثلاثة الآيات التي فيها التخليد بالتأبيد خالدين فيها أبدا وأبدا لا نهاية لك صحيح أن هذا يعني يرجع إلى مشيئة الله ولهذا قال أيضا في أهل الجنة خالدين فيها إلا ما شاء ربك إن ربك الا ما شاء ربك عطاء غير مجلود وقال في سورة إبراهيم السلام وادخل الذين آمَنُوا الجنة خالدين فيها بإذن ربهم هذه مثلها أيضا بإذن ربهم فالخلود والدخول كل شيء بإذنه ومشيئته يعني لألا يظن أن النار أن كسبت الخلود والتأبيد بذاتها أو أهل الجنة كسبوه ذلك أو اهل النار يعني وإن كان هذا القلود أخبر الله جل وعلا فهو بإذنه ومشيئته وهذا هو الظاهر والله أعلم أما الاثار التي يقولونها غريبة فهي يعني اثار أخذت من مفاهيم حمومات مثل قوله جل وعلا لابثين فيها أحقابا أروى عن عمر رضي الله عنه, عنه لا يصح انه قال إن لو بقي اهل النار عدد رمل عالج لجاء يوما وليس فيها احد ولكن لا يصح هذا عن عمر والمقصود ان القول بناء النار قول مبتدع ولا يدل عليه دليل صحيح وكل الذي يستدل عليها لهم عمومات وابن القيم رحمه الله له كلام طويل في هذه المسألة في كتابه حاد الأرواح وكذلك في كتابه الصواعق وفي كتابه شفاء العليل الذي يقراه يخيل إليه أنه يقول بذلك وأما شيخه شيخ الإسلامية تيمية فليس له كلام في هذا كلامه بعكس ذلك مع أن الناس نسبوا إليه أنه يقول بفناء النار ولكن هذا يظهر أنه من أعدائه الذين يريدون أن ينفروا الناس عن قراءة كتبه نظر فيه ولكن ابن القيم في كتابه الوابل الصيب لما ذكر طبقات الناس وذكر اختلافهم في النار وطبقاتهم تختلف اولا الطبقة السهلة لأهل النفاق ثم الذي تليها للمجرمين الكبار الذين يبالغون في محاربة الدين والإسلام واهله معادة الرسل إلى اخره ثم قال والطبقة العليا لعصاة الموحدين ثم قال وهذه الطبقة العليا هي التي قيل أنها تفنى فهذا يدلنا على أنه لا يقول بثناء النار مع أن قوله وقيل هذا فيه أيضا تمريض يعني أن هذا القول ليس صحيح أنها تفنى حتى الطبقة العليا أيبا باقيا بإبقاء الله جل وعلا لها إلى ما شاء الله نعم وقد قال الإمام أحمد بسنده عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار جيء بالموت حتى يوقف بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي مناد يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت فزاد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم وازداد أهل النار حزنا إلى حزنهم وهكذا رواه البخاري عن معاذ بن أسد عن عبد الله بن المبارك به مثله وقال أحمد بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالموت كبشا أغبر فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون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 فيقال يا أهل الجنة فيطلعون خائفين وجلين أن يخرجوا وقال يزيد أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه فيقال هل تعرفون هذا؟ قالوا نعم ربنا هذا الموت ثم يقال يا أهل النار فيطلعون فرحين مستبشرين أي يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه فيقال هل تعرفون هذا؟ قالوا نعم هذا الموت فيؤمر به فيذبح على الصراط ثم يقال للفريقين كليهما خلود فيما تجدون لا موت فيه أبدا اسناده جيد قوي على شرط الصحيح ولم يخرجه أحد من هذا الوجه وقال البزار بسنده عن انس رضي الله عنه